உ ஜரிஹாவ சிவா தன்ம فَنَادَى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غنم وقد بلغ الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي ايه قال آيتك الا تكلمي الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذا قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين يا مغنم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَدْفِنُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اذ قالت الملائكه انت يا مريم ان الله يمشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم واجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين